نحن جميعا نعلم أن الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء مثل ما قال الله عز وجل كل هذه سبيلي أدعو إلى الله ما قال كل هذه سبيلي أصلي وصوم وحج مع أنها فضائل بلا شك إنما ذكر الدعوة لأنها هي التي أرسل لأجلها الرسل وأنزلت لأجلها الكتب وجرت لأجلها السيوف فكل الأنبياء إنما جاءوا مثل ذلك الناس في رمضان قد صفد الله تعالى عنهم الشياطين وفتح لهم أبواب الجنة وغلق عنهم أبواب النار وفي كل يوم يزين الله تعالى جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يدعوا عنهم التعب والنصب ويدخلوك وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفرح بمقدم هذا الشهر ويبشر أصحابه به كما عند النساء أتاكم شهر رمضان شهر مبارك إلى آخره وذكر فيه تصفيد الشياطين الشياطين لا تستطيع أن تخلص إلى الناس في هذا الشهر كما تخلص عليه في غيره بمعنى أحيانا بعض الناس تجد أنه مثلا التدخين بعض الناس لا يستطيع ان يجلس في غير رمضان لمدة 4 الى خمس ساعات من غير ما يدخن حتى انا من اللطائف كنت اسجل برنامج قبل فترة فالمصورون كانوا يستمرون معي ساعتين فاطالب ان يستمروا اكثر يقولوا لا اعطنا عشر دقائق راحة قل طيب التعب علي انا جالس على كرسي امام الكاميرا فكان بعضهم يضحك ويقول يا شيخ نحتاج الى جرعة نيكوتين نحتاج ندخن فلا يستطيع ان يواصل 4 ساعات وخمس ساعات من غير تدخين بينما في رمضان تجد انه من بعد صلاه الفجر الى المغرب يعني قرابة التسع ساعات المتواصلة وربما احيانا تصل الى اثنى عشرة ساعة ومع ذلك يستطيع ان لا يدخن وذلك لان الشياطين تصفت فلا تجري من الدم لا يجري الشيطان من الدم كما يجري في غير رمضان لا يستطيع ان يضله كما يضله في غير رمضان مدام ان الله تعالى هيأ لنا الناس في رمضان وصفد عنهم الشياطين واقبل بقلوبهم ورققها مدام كل هذه القراءة قد جعدت للناس في رمضان ينبغي علينا نحن أن نستغلها، يعني كالسمك الذي قد اقترب من صدر الماء فلم يبقى إلا أن تلتقطه بيدك فما الذي يجب علينا في ذلك؟ أول شيء يجب على الجار أن يتلمس من جيرانه من أقبل ويصلون الآن في المسجد. بعض الناس قد لا يصلي ي أحيانا إلا في رمضان، وتجد أنه في صلاة المغرب مثلا في رمضان يصلي معنا خمسة صفوف بينما في صلاة المغرب في غير رمضان ربما لا يصلي إلا صف ونصف أحيانا. أين هؤلاء في غير رمضان؟ كلهم ينتقلون من الحي إلى حي آخر بلا شكهم في بيوتهم. ينبغي أولا أن يهتم الجيران بالتعرف وتكوين علاقات مع من لا يصلي معهم يعني يعجبني مثلا وأنا في المسجد لما ألتفت فأجد أن هذا مصلي جديد يصلي معنا وأعرف ربما أنه جار لي في آخر الشارع أراه أحيانا وأنا عابر بسيارتي وكون مع علاقة السلام عليكم على البركة الشهر تفضل معنا بعد التراويح أو نحو ذلك حتى يألف وجهي وجهه ويألف وجهه وجهي ويصبح بعدما ينتهي عنا رمضان إذا لم أراه فقد كونت معه علاقة في رمضان وقت تصفيد الشياطين ويقبال قلبه أستطيع عندها نؤثر فيه أترق عليه الباب أقول يا أخي بعد رمضان ما رأيناك في المسجد لماذا لا تأتي وتصلي معنا قل مثل ذلك في بدل بعض الأمور ال الاجتماعية يعجبني في بعض الأحياء أن الإمام قد جعل جلسة كل يومين مثلا أو ربما أحيانا كل يوم في بعض الأماكن بعد صلة التراويح للرجال الحي بحيث أنهم يجتمعون بعد التراوح في بيت واحد منهم ربما يكون الوقت يسيرا أحيانا لا يتجاوز نصف ساعة لكنهم يتعرف بعضهم على بعض يدعون بعض الناس الذين ربما لا يرونهم في المسجد في غير رمضان يبدأ يتعرف على الجماعة أحيانا يستفتون الإيمان في بعض الأمور أحيانا يلقي عليهم بعض الدروس يعني حرص الإيمان في الحقيقة أيضا على جمع هؤلاء كما قال الله عز وجل أن من دعاء المؤمنين أنهم كانوا يقولون وجعلنا المتقين إماما يعني ا في الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الامام ضامن والمؤذن مؤتمن يعني الامام ضامن صلاة من ورائه ليس فقط يضمن صحة صلاتهم وطهارته وهو يصلي بهم او كيفية صلاته انما يضمن ايضا من صلى ورائه من عبث في صلاته الى غير ذلك حقيقة تحريك هذه المعاني في قلوب الناس امر مهم خاصة في هذا الشهر الكريم نعم بارك الله فيك فضل الشيخ الدكتور محمد في محيط الاسرة واحيانا الاباء والامهات يودون ان يكون هناك انطلاقة يعني مناسبة لانطلاقة لدعوة أفراد الأسرة سواء من أبناء أو هذا فرصة رمضان اقبال العائلة في رمضان كيف تستغله الاسرة فيها جميل بارك لك هذا ايضا طرح رائع احيانا يتصل ببعض الناس يشتكي من اخته مثلا انها لا تصلي يشتكي من اخيه انه متعلق القلب ببعض القنوات احيانا اه الاسرة اه دائما اه استطيع ان اجزم وانا اقول دائما يجتمعون على الافطار فتجد احيانا انهم ربما لا يرى بعضهم بعضا في غير رمضان على الوجبات هذه جاء من الجامعة متأخرا وهذا اقبل ونام الى العصر وتغدى بعد العصر حتى يصبح القدر موضوعا على الفرن وكل واحد يأتي ويأخذ شيئا يسير ويتغدى عليها ويتعشى في رمضان يجتمعون حتى النائم تجد انهم يؤتون ويقضونه فيستيقض لاجل ان يفطر فالمسألة هو عطشان وجائع فنفسه ايضا تدفعه الى ان يستجيب لهم هذه الامور مدام انهم يجتمعون معنى ذلك ان التالف قلوبهم يزداد من كان معلقا قلبه ربما ببعض القنوات ببعض بعض يعني انواع الفساد احيانا إما عبر الانترنت او عبر الفضائيات او نحو ذلك يسهل على اخوانه اي يؤثروا فيه يسهل عليهم اي يؤثروا فيه ما دام انه قد صفدت الشياطين فاذا مثلا ممكن مثلا ان الشاب اذا كان عنده بعض الاخوات اللاتي عندهن شيء من التقصير يقول لهن طيب ما رايكم ان اليوم ناخذ ونصلي عند فلان ممن صوته حسن فيعدهن أنه بعد ما نصلي أذهب بكنا مثلا إلى مكان ونشتري عشاء نشتري نوع من الاسكريم نوع يعني بعض المغريات التي تجعلهن يستجبن له فيذهبن إلى هذا المكان ربما يكون في محاضرة أحيانا في هذا المسجد يكون في درس أحيانا اه يعني اه نجمع بين الأمرين بعض الناس حتى لو أراد أن يعطي هدية لبعض المقصرين تجد أنه يقول أنا والله أخي تهاده وتحبه اعطيته شريطا لا يكفي أن تعطيه شريطا انتسر أن يكون مع الشريط زجاجة عطر أو, أو, أو شيء كما قال عمر بن عبد العزيز شيء من دنيا لما قال له ابنه عبد الملك يوما قال يا أبتي هانت ها قد توليت قال نعم توليت قال يا أبتي فانزع الإتاوات ومنع فلان وجعل يفرض على أبيه أشياء فقال يا بني لا بد للناس من دنيا نمسكهم بها صح أنا سأفرض على الناس الدين لكن سأعطيهم من الأموال حتى يطيعوني حتى أمسكهم بها فكذلك الأخ لما يدعو إخوانه لما يدعو أبناء عمه أحيانا بعض الناس يجتمعون في رمضان بعض الأقارب أو بعض الشباب يلعبون طائرة إلى وقت متأخر بالليل أقول بعض الصالحين أحيانا قد لا يذهب إليهم ويقول لا أنا شأجزش في بيتي أقرأ قرآن أحسن لي يا أخي اذهب إليهم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهن خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على ذاهن هذا أيضا حقيقة أمر مهم جدا وهذه طامة يعني الناس أحيانا يجعلهم لا يدعون إلى الله يجعلهم أحد سببين إما إساءة الظن بالداعية نفسه فتقول له لماذا لا تنصح لماذا لا توجه لماذا لا تفعل فيقول لك يا أخي أنا أصلا مقصر يا أخي أنا, أنا حليق اللحية أنا ثوبي مسبل أنا أغيب عن صلاة الفجر ويبدأ يذم نفسه ويجعل هذه حواجزا بينه وبين أن يبذل لهذا الدين أو أحيانا إساءة الظن بالمدعو فيقول لك هذا لا يمكن أن يستجيب هذا والله لو يأتيه ربما لو ينزل عليه الملائكة لا يمكن أن يطيعهم هذا إنسان طبع الله على قلبه فالشيطان احيانا يسلك أحد هذين المسلكين إما أن يسيء ظنك بنفسك فتقعد عن الدعوة أو أن يسيء ظنك بالمدعو فتقعد عن دعوته وكلا طرف يقص الأمور ذميمه نقول ما دام أنك مسلم وأنت في خندق المسلمين فمهما ارتكبت من معاصن مثل المعاصي التي ذكرتها أنا قبل قليل فهذه لم تنقلك من الإسلام إلى الكفر لا تزال في محيط المسلمين يعني أنت مخاطب بقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمه المعظمة الحسنة أنت مخاطب بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه انت مخاطب بقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امراه سمع منا مقاله فوعاها فبلغها كما وعاها الى اخره اذا ما دام انك مقر انك مسلم معناها انك مخاطب بالنصوص الشرعيه النصوص التي تامرك بالدعوه تامرك بالخير تامرك بالبذل وسبحان الله يا اخي انا رايت نماذج ولو كان الوقت طويلا لذكرت لك بعضها ممن عندهم تقصير فقصير فطاعه وربما عندهم بعض الكبائر ومع ذلك اهتدى على يدهم اقوام واسلم على يدهم اقوام وربما بعض هؤلاء الاقوام اصبحوا دعاه واصبحوا عند الله تعالى ربما خيرا منه لكنه مع ذلك لهم مثل اجرهم